فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ انْذُرْهُ إِنَّهُ لَكَ ذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا, فلا يخرجنكما مِنَ الْجَنَّةِ فتشقى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 وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اذبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منهم يهد هم فمن اتبعه هدا يا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان لد له معيشه ضنكا فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى